يا, لالي يا, لالي يا ربي يا رب بالمصطفى belig me, ontsneden, en vergeef ons واغفر الله لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد اشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على Mohammed, ik wil u bedanken. Ik wil محمد جاره والله لم يضمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من أبدا على حبيبك خير الخلق كل محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن مني مولاي مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا دائم الفضل على البرية يا بسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير الورى سجيه واغفر لنا يا العلا في هذه العشية واغفر لنا يا ربنا في هذه العشية